اولائك هم المؤمنون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 قائفتين أن هلك وتودون أن غير ذات الشوك تكون لك ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقعداب والكافرين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 إذ يغشيكُن عَسَأَمَنَّتَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ طَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبُطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلْيُرْهِقَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار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 او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 Ya ayuhah الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya kekayaan dan anak-anak Ya ayuha الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءَ ٱلَّذِينَ نَثَرُوا لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.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 ما قد سلف ما قد سلف وَإِيَّاعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ Sesuatu, faan nillahikhumusahu, lill Rasul, lalil Qurba, lal Yatama, lal Yatama, lal Masa'kin, wabni <تصفيق> <تصفيق> إِنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اِذ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ منكم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 إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق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 In Allah قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لَمْ يَكُمْ غَيْرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Kedat b Al Fir'awn و الذين مِن قبْلِهِم كذبوا بآيات رَبِّهِمْ فَأهلكناهم بذنوبِهم وأغرقنا آل Fir'awn وكلٌ كانوا ظالمين إن شر الدواب اللّه الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهّدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كلّ مرّة وهم لا يتّقون فإنما تثقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن لم يلقوا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائني وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون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 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُونَ 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحَةٌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكن فيما أخذت عذاب عظيم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 من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض